Bismillah. Probeer متاع الحياه الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل فَإِنْ أَصْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ I'm um. Oh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 من الذين كفروا فعذبهم عذابا شديدا في الدنيا وَالْآخِرَةِ وما one Well OEEE! No! them <laughs> Yeah. وكيف تكفرون وأن Als je het niet mag zeggen, 121. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 122. واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا <تفرقوا> نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بِنِعْمَةِ بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كَذَلِكَ يبين 111. وقال ذِي آيات ذي لعلكم والتكم مِنْكُمْ 112. ولتكم منكم يدعون يروف وينهون عن الممكن، وأولاء. وان انتكون كل تَفَرَّقُوا تفاوا وختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أما الذين اسودت وجوههم بَعْدَ بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنت Stel je لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجعوا أروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو أن me. Hablen van Allah en hablen we gaan naar de toekomst Luna. I... We <tul> <hans> <hans> We <laughs>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 فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَقَدِ اعْتَصَبْنَا <تصفيق> مِنْهُمْ I'm mm not -hmm.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 فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله غبير <سؤال> ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعاسا وشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون ألنا من الأمر من من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدو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 منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين نتولوا منكم يوما التقى الجمعان ان ما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا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 واند إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِينَ والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو هدتم لمغفرة الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن أو قتلتم لإلى الله تحسرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حول فاعف عنهم واستوفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ومن يهل ليأتي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن Om dergen zijn Allah en Allah is beseer ففي ذم رسولا من أنفسهم يتلو علي ذم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 ما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند انفسكم إن الله علىكم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 وليعلم الذين مافقوا وقيل لهم طالوا قاتلون قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَكْتَبَعُنَّا هم للكفر لِلْكُفْرِ يَوْمَ منهم أَقْرَضُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقاذوا له أطاعون ما قتلوا قل فاذرؤوا عن أنفسكم From tebeshirun we hebben het over de strijd tegen de strijd tegen de strijd tegen de strijd de de de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 اذا اتقم وقالوا وقنوا الله ونعم الوكيل <تصفيق> ام قالوا بالنعمه out فلا تحسبنهم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ فلا بمفازة من العذاب من العذاب ولهم عذاب أليم. وعلي الله ملك. والسماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق samen wat en de aarde en على جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إِنَّكَ من تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ربنا اننا سمعنا منادي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفر كلا تخلف الميعاد فاستجاب لهم بعضكم من بعض وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم, لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها تَحْتِهَا ولأدخلنهم بنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده O, de Thawab! Laat je horen dat je de harten met En تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزير